قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم طجارة من طين مسومة عند ربك فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه وفي موسى إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بمثنه وقال ساقر أو مجنون فأقلناه وجنوده وفي عادي إذ أرسلنا عليه مريخاً ما مات لهم شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي دمود إذ قيل لهم تمتهم خطاقين فعتوا فاتوه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما مقيما من قبل انهم كانوا قوما والسماء بنيناها بأيب وإنا نموسعون والأرض فرجناها فنعملنا لدون ومن كل شيء صلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففرون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قاموا ساحر أو مجنون أتوا به بل ومقوا طابون فترى العلم فما أن تجمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الدين والإنس إلا لعبدون فَوَلُّوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهُ الَّذِينُ وَغَبُورُ بسم الله الرحمن الرحيم وطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعروف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 الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحرنا هذا أم أنتم لا ترصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعم فاهمين بما مُتَّكِينَ عَلَى كُرُّ مَصْبُوفَةٌ وَجَوَّلِنَاهُمْ بِحُورٍ عِيمٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْخَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْتَهُمْ وأمدلناهم بفاكية ونقم مما يشتغون يتنازعون فيها كأساً لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليه الظلمان له الكأسين أقبل بعضهم على فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَائِنٍ وَلَا مَجِنُونَ أَمْ يَكُونُوا نَجَاهُنَّ تَرَبَّطُ بِهِ رَيْبًا مَنُونَ قُلْ تَرَبَّطُوا فَإِنْ أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم فلم فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكه البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ فدوم خدالنا يقول يوم واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وقي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلنا ثم دنا فتدنا فكان قاب قوتي أو أدنا فأوقى إلى عبده ما أوقى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماعونه ولا ما يرى ونقل رآه نهلة عند صدرة المنتهى عندها جنة مأوى إذ يوسى الصدرة ما يوسى ماذا والبطر وما ترى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعجر ومناه الثالثه الأخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمكم ضيزا ان هي الا value